بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه ليلة الأربعاء السادس عشر من شهر جماداء الآخرة من عام 1435 وهذا من دروس التعليق على الأربعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عشر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 وقول لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل قتله قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل قتله إذا كان هذا المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة يعني إلا إذا فعل واحدة من ثلاث فإذا فعل واحدة من هذه الثلاث فإنه يحل قتله الثيب الزاني الثيب الزاني يحل دمه والمراد بالثيب هو من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجل هذا هو سواء كان ذكرا أم أنثى بشرط أن يكون مكلفا المجنون لا يقام عليه الحد الصغير لا يقام عليه الحد لا بد أن يكون مكلفا فإذا تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإن لم يكن مرجى فإنه يرجى وإن لم يكن متزوجا في حالة الزناء لاتصافه بالإحصان لأنه محصن يعني لو فرض أنه تزوج ثم طلق فإنه يبقى يطلق عليه ثيب كذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها ثم زنت بعد ذلك فإنها تعتبر ثيبا يعني لا فرق بين إنسان زنى وزوجته في ذمته أو إنسان زنى وقد فارق زوجته لطلاق أو لعان أو وفاء أو توفيت زوجته فلا فرق وكذلك المرأة فإن كلمة ثيب تطلق على من تزوج سواء كان لما قارف جريمة الزنا عنده زوجته أو فارقها أو فارقته والنفس بالنفس المقصود به القصاص يعني إذا قتل إنسان آخر عمدا قتل به بالشروط المعروفة بشرط المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر لا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد عند الشافعية لا وقول التارك لدين المفارق للجماعة هذا هو الثالث وهو المرتد عن الإسلام التارك لدين المفارق للجماعة هو المرتد عن الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه بأي نوع كان بأي نوع من أنواع الردة وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها سواء ترك الإسلام وصار يهوديا أو صار نصرانيا أو صار وثنيا إذا ترك دين الإسلام بعد أن أسلم ترك دين الإسلام فإنه يكون مرتدا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فإنه يقتل لأنه قد فارق الجماعة وغير الدين الحق وهو دين الإسلام إذن هذا الحديث دليل على أنه يجب احترام أموال دماء المسلمين فلا يحل قتل أي مسلم طبعا الذي يتولى إقامة الحدود وقتل هؤلاء هو ولي الأمر الامام هو الذي يتولى قتل مثل هؤلاء ولا يقتلهم أفراد الناس هو الشخص يطلق عليه مسلم فإذا ترك الدين وفارق الجماعة خرج عن مسمى الإسلام صار لا يطلق عليه أنه مسلم لأنه قد يكون مسلم بالظاهر كالمنافقين قد يقول كيف تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله والواقع أنه تنصر لكنه يريد أن يخادع المسلمين بهذا فلا يقبل كلامه وفي دليل هذا الحديث على أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد كما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش في صلح الحديبية. والمستأمن الذي جاء من دار الحرب لكنه دخل ديار المسلمين بأمان ليبيع بضاعة عنده هذا يسمى مستأمن فإنه دخل ديار المسلمين ليبيع بضاعته أو يشتري بضاعة ويخرج فهذا مستأمن لأنه أخذ الأمان من المسلمين أنه لا يعتدي عليه أحد والذمي الذمي هو الذي يسكن مع المسلمين ويدفع الجزية الذمي الذي يسكن بين المسلمين يدفع الجزية نحميه ومقابل حماية المسلمين له يدفع الجزية قد يقول إنسان يبقى الآن الزاني الثيب يقتل المحصل الذي تزوج طيب والبكر لا يقتل وإنما يجلد مئة جلدة كما في أول سورة النور ويغرب سنة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب الفاحشة الكبرى اللي هي اللواط عمل قوم لوط من عملها فماذا يفعل به الراجح من أقوال العلماء أنه يقتل وقد أجمع الصحابة على ذلك أجمع الصحابة كما حكاه الترمذي وغيره وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم الوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من عمل عمل قوم الوط قالها ثلاثا ولم يأتي لعن صاحب فاحشة وكبيرة إلا يعني قصتي من الفواحش إلا لعن من عمل, عمل قوم الوط فإنه لعنه ثلاثا ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به لكن اختلفوا كيف يقتل قيل يحرق بالنار وقيل يرجم كما يرجم الزاني وقيل يبحث عن أعلى مكان مرتفع في البلد ويلقى منكسا على رأسه لأن هذه الفاحشة من أخبث وأسوأ الفواحش وقد عذب الله بها هؤلاء القوم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين لأنها انتكاس للفطرة وفي الحديث مسائل أخرى لكن نحن نرغب أن نختصر كثيرا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه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 من كان يؤمن الإيمان الكامل يعني المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله فإن الإنسان كلما زاد إيمانه واكتمل إيمانه كلما قام بخصال الإسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لان من امن بالله حق ايمانه يخاف من من خطايا لسانه فلذلك اما ان يتكلم بكلام يرجو ثوابه والا يصمت لان اللسان قد يجرّه الى ذنوب عظيمه جدا ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من, من آفات اللسان آفات اللسان كثيرة الغيبة وقل من يسلم منها النميمة شهادة الزور الكذب الشتم واللعن آآ آآ السخرية بالمسلمين كل هذه من خطايا اللسان كلمة الكفر قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يكتب الله له بها سخط أو إلى يوم يلقاه فاللسان أمر عظيم كم من ذنوب هدمها اللسان وكم من حسنات هدمها اللسان كيف ذلك كم من ذنوب هدمها اللسان لماذا كم من ذنوب عظيمه هدمها اللسان وازالها احسنت بالذكر وكثره الاستغفار والدعاء والتوبه وما بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه بين وكم, وكم من حسنات عظيمه هدمها اللسان أي نعم بالسب والشتم والغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور ولهذا الرجل الذي قال في حديثة بهريرة قال والله لا يغفر الله لفلان هما رجلان أحدهما كان مسرفا على نفسه مذنبا كان مسرفا مذنبا والآخر لا كان مطيعا وكان ينصحه هذا المطيع ينصح العاصي ولا يستجيب فيه من الأيام قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان يحلف قد غفرت له وأحبطت عملك يعني غفرت لهذا العاصي وأحبطت عملك أنت أيه المغرور بنفسك الذي ترى أنك أفضل من غيرك قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته نسأل الله السلام يعني وضيعت عليه الدنيا وضيعت عليه الآخرة ولهذا قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي حديثه معاد وسيأتي وهل يكب الناس في النار على وجوه من قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه قال بعض العلماء جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث جماع أبواب الخير يتفرع من أربعة أحاديث منها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم وإلا فليمسك عن الكلام فهو خير له لأن لأنه أحيانا قد يجر الكلام المكروه إلى الكلام المحرم قد يجر الكلام المكروه إلى الكلام المحرم هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به وإن كان مباحا أو لا يكتب عليه إلا ما فيه من ثواب أو عقاب هذه المسألة تكلم فيها العلماء وقال ابن عباس إنه ما يكتب إلا ما فيه ثواب وعقاب كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا يعني تكون الآية الكريمة مخصوصة يعني قوله ما يلفظ من قول أن يترتب عليه جزاء إلا لديه رقيب عتيد وقال بعض العلماء يكتب كل شيء حتى قوله أكلت وشربت ولبست يكتب لكن يمحى ما فيه يثبت ما فيه الثواب والعقاب ويمحى ما ليس فيه ثواب ولا عقاب الله أعلم متى يمحى هل كل أسبوع؟ او كل شهر او كل سنه الله اعلم المؤمن يبقى ما فيه ثواب حتى قال ان رجلا كان يمشي فسقط كاد الحمار ان يلقيه فقال تعس الحمار فقال قال ما لك الحسنات اللي ما لك السيئات تكتبها قال ليست سيئه فاكتبها هذه ليست سيئه يعني دعى على قال تعس الحمار كاد يلقيه سقط فقيل له اكتبها اكتبها ثم يمحو الله الكلام الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب ويبقى الثواب اللي فيه الكلام الذي فيه الثواب والعقاب ولهذا على الإنسان أن يشغل لسانه دائما بذكر الله واستغفاره قال تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات وما أكثر ما نخوض فيما لا يعنينا وما أكثر ما نتكلم في أمور لا تعنينا وأخطر من ذلك من يقول هذا حلال وهذا حرام فإن القول على الله بغير علم أخطر المحرمات وأكبر المحرمات لأن الله جعله عديل الشرك فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفلحون ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره جار البيت فليكرم جاره يعني يكرم جار البيت جاره في بيته كيف يكرم جاره يبذل إليه الخير ويكف عنه الشر والخير عام من طعام من معروف من كلام طيب من إفشاء السلام ورد السلام الزيارة إن كان مريضا أو دعاه يجيبه إلى دعا يكرم الضيف مهما يكرم الجار ويكف عنه كل ما يؤذيه سواء الأذى اللي يصدر منه أو يصدر من أهلي أو يصدر من أهلي من أهلي بيته وحد الجار يرجع إلى ما تعارف الناس عليه بعضهم قال حد الجوار أربعين دارا من كل جهة لكن كانت البيوت في ذلك الوقت صغيرة وبعضهم قال حد الجوار الذي تصلي أنت وإياهم في مسجد واحد لكن الحقيقة أن الجار يرجع الى ما تعرف الناس عليه واقرب الجواء الجيران من كان ملاصقا لك ومن كان مقابلا لك وقد سالت عائشه النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ادارتني اهدي بمن ابدا فقال ابدئي باقرب الجيران اليك بابا اقرب الجيران بابا هو اولى بالهديه اذا كانت الهديه لا تحتمل الا لجار واحد والجوار لا شك أن إحسان الجوار من الإيمان والإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص أن يكون الجار يأمن, خيره يأمن شره ويرجو خيره بالهدية بالسلام بكل ما تحمل كلمة الإكرام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه طبعا الجار قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني سيجعله نصيبا من, من الميراثي نعم من شدة وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالجار حتى الصبر على الجار مما كارم الأخلاق ومما أمر به الإسلام لو كان الجار يؤذيك فاصبر على أذاه فإنك على أجر على أجر عظيم وأما قوله من كان يمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه فإن الضيف يجب إكرامه بأن تتلقاه بالسرور والبشر والترحاب لا تضيق إذا نزل عليك الضيف فأكرمه بكل ما تحمل الكلمة من معنى بإشراح الصدر وبالسرور بحضوره وبإن تقدم له ما تيسر من طعام فهذا من علامة كمال إيمانك أنك تكرم الضيف وتحسن إليه وهذا لا شك أنه يعني من يدعو إلى التآلف والتقارب وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء فقال من يضيف هذا فقال الرجل من الأنصار أنا يا رسول الله مع أنهم رضي الله عنهم كانت أمورهم بسيطة جدا وكان حاجة نعم جدا فجاء بهذا الجار إلى زوجته قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جاء من خارج المدينة قالت ما عندنا إلا قوت الصبيان طعام الأطفال ما قال علليهم بشيء كي يناموا الله أكفر ثم اجعل الطعام أمام الضيف ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه وسريه أن يآكل معه حتى يبيت شبعان كما في صاحب البخاري ومسلم هذا الحديث وفعلا عللت الأطفال بشيء طول النهار تعرفون الأطفال طول النهار بالليل ناموا بدون, بدون أكل بدون طعام ثم جاءت بالطعام إلى هذا الضيف ونحن ما نتصور هذا لأن الآن وقتنا هذا ولله الحمد يعني لا يتصور الموضوع إلا من كان في مسغبة وجوع جاءت بالطعام ووضعته ثم قابت إلى السراج تحركه السراج السراج بسيط كان تحرك وتعدل السراج فطفى فصار الجو مظلما فأكل الضيف فهذا الأنصاري رضي الله عنه يريك أنه يأكل وهو ما يأكل يريد أنه يوفر الطعام للضيف حتى الضيف أخذ كامل حاجتي من الطعام وشبع ونام وباتا طاويين هو زوجته ما أكله شيء وأطفالهم كذلك ما أكلوا شيء قال الله عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولاك هم المفرحون الجوع يؤثرون على أنفسهم هذا من الإيمان فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكم البارحة فهنيئا لهم هذا الأجر العظيم الذي حازى بإكرامهم لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح لا أينهم لأن الضيف لو لم يطفأ السراج سيعلمون مقدار أكل الضيف والضيف جائع وأيضا هو الضيف سيخجل سيأكله على الخفيف جدا إذا كان السراج مضاء إذا كان الجو مظلما سيأخذ راحته في الأكل وأيضا سيترك بعض الطعام لهذا لكن إذا أراه أنه كان شبع لا يعلم الضيف إنه سيكون الطعام كله موفرا للضيف ها؟ سيتركوا هذا كذلك لكن إذا طفع السراج كل واحد ما يدري عن الثاني أخذ راحة في الأكل يعني. وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وهذا الحديث يجمع مكارم الأخلاق هذا الحديث يجمع مكارم الاخلاق لان قول النبي عليه الصلاه والسلام للرجل قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب اي لا تتعاطى الأسباب التي تسبب لك الغضب لا تتعاطى الاسباب التي تسبب لك الغضب لان الانسان اذا غضب ربما يتكلم بكلام يندم عليه وربما يتصرف بتصرف يندم عليه أيضا فلما قالوا لا تغضب يعني لا تتعاطى الأسباب التي تسبب لك الغضب حتى لو غضبت لا تعمل بموجب غضبك لو غضبت انتظر لا تتخذ قرار وأنت غضبان لأنك قد تتخذ قرارا أثناء الغضب فتندم على ذلك نعم يندم قد يتكلم بكلام سيء على صاحب إذا غضب ثم إذا زال الغضب قال كيف أقول هذا الكلام يا ليتني ما قلت هذا الكلام فهذا دليل على أن الإنسان حتى لو غضب طبعا الغضب من طباع البشر يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب ليس نهي عن الغضب بحد ذاته لكن النهي عن ما يترتب على الغضب من قول أو فعل أي لا تنفذ لا تنفذ ما تريد إنفاذه وقت الغضب وأيضا ابتعد عن كل الأسباب التي تجعلك تندم إذا غضبت قال لقمان لابنه إذا أردت أن تؤاخي أخا فأغضبه فإن أنصفك وهو مغضب وإلا فاحذره بعض الناس إذا غضب لا ينصف يقول الباطل وإذا رضي قال ما ليس بحق وبعض الناس يغضب إذا سألت عن شخص وهو غضبان منه يقول الحق يقول فلان أنا صحيح أني غضبت منه لكن ترى فلان فيه كذا وكذا وكذا يخبر بصفاته الطيبة وبعض الناس إذا غضب لا ينصف لا يعدل بل يظلم ويقول في الشخص ما ليس فيه وهذا محرم هذا خلاف الانصاف خلاف العدل خلاف الحق بل الواجب على الإنسان إذا غضب أن يمسك نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة الذي يصرع الرجال ويقوم يغلبهم هذا ليس الشديد القوي على نفسه الذي يملكه عند الغضب ولهذا مدح الحلم قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء وهو حديث حسن لأن الغضب أصله من الشيطان ولهذا إذا غضب الإنسان عليه أن يسلك الطرق التالية أولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا واحد ثانيا إن كان جالسا إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضجع لأن هذا أبعد له عن الفتك والاشتباك مع الآخرين ولكي تهدأ نفسه ثالثاً أن يتوضأ لأن الوضوء لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ رابعاً يسقط ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد إذا غضب أحدكم فليسقط وفي الحديث اللي القريب, القريب هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسكت فيه علاج آخر أيضا أنك إذا غضبت غضبا شديدا فحاول أن تغادر المكان حاول أن تغادر المكان مع العلاجات السابقة حاول أنك تغادر المكان حتى لا تقول كلاما تندم عليه ولا تفعل فعلا تندم عليه ولأن الشيطان يحضر وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان وجعل أحدهما يغضب وتحمر وجه وتنتفخ أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال هل ذهب عنه يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال إني لست بمجنون الغضب عنده يقول ما انا ماني ما اقول مع انه لو قال ها اينم غضبه لكن من شده الغضب رفض انا لست بمجنون ما اقول من تكلم بكلمة الكفر حال غضبه فإنه لا يؤخذ إذا كان غضبه شديدا بل قال العلم لو كان الغضب غضبا مطبقا بعض الناس إذا غضب غضبا شديدا ما يرى لأمامه لو طلق ما ينفذ طلاقه ما يرفع عنه التكليف بس لكن بشرط أن يكون الغضب غضبا يجعله لا يعي ما يقول وبعض الناس أحمق ضعيفة العقل يغضب من كل شيء وهذه علامة فعف العقل أن يكون الإنسان يغضب من أتفه الأشياء العاقل لا يغضبه كل شيء يغضب هذا من طبيعة ابن آدم لكن الأحمق يغضب من كل شيء من كل شيء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 السكين أي نعم. ها؟ القتلة إذا قتلت شيئا أي شيء تقتله أحسن القتلة بدل من أن تقتل هذا الأذى بضربة خمس اجعلها بواحدة تنهي في كل شيء في كل شيء حتى إذا أردت أن تقتل عقربا فحاول أن تقتلها أو وزغا فحاول أن يكون بضربة واحدة حتى في حال الحرب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فهذا من الحديث التي تجمع الأداب وهي إحسان القتل يعني أن تجتهد في ذلك ولا تقصد تعذيب المقتول يعني بعض الناس لو ذبح ذبيحة يؤذي الذبيحة نعم جرجل و... وصير السكين ضعيفة و... نعم يعرف المكان ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الوضحية كان يضع رجله على صفحة العنق وضع رجله على صفاعيمة ويشدها بسرعة ورأى رجلا يحد السكين والشاة الأخرى تنظر فقال أتريد أن تقتلها قتلتين كما جاء في الحديث وقال رجل يا رسول الله أني أذبح الشاة وأنا أرحمها كما في مسجد الإمام أحمد فقال والشاة إن رحمتها يرحمك الله عز وجل فعل الإنسان أن يكون قلبه رحيما حتى البهيمة حتى الشات حتى البعير كل ما تريد أن تذبحه فكن محسنا إليه كتب الإحسان إن الله كتب الإحسان على, على كل شيء الإحسان على كل شيء ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة وهي إذا قتلت فأحسن القتلة وإذا ذبحت فأحسن الذبحة وتحدى الشفرة يعني السكين والترح هذه الذبيحة بأن تذبحها تمر السكين بقوة وسرعة تمرها بقوة وسرعة حتى لا تتألم البهيمة حتى لا تتألم البهيمة طبعا بالنسبة للرحمة بالناس إذا ورد دليل من الشرع نحن نتبعه قال الله عن الزاني ومن يقيم عليه أي حد قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فلا يأتي إنسان ويقول ما دام أننا نرحم كل أحد ويقول فالزاني لا نقيم عليه الحد نقول هذا خطأ السارق لا نقيم عليه حد قطع اليد هذا خطأ بل نقيم عليها ذلك لهذا شرع الله نقيم عليه ونحن نرحمه نرحمه من النار من عذاب الله لأن يقام عليه الحد في الدنيا ويكون كفارة الله خير من أن يصلى نارا حامية كذلك إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهل بيته فعلياً يكون رفيقاً رحيماً بهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع لما ذكر النساء كما في صحيه مسلم قال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فضربوهن ضرباً غير مبرح فحتى لو أخطأت الرجل الشهم الكريم العاقل لا يتسلط على الضعفاء المرأة لا تضرب المرأة لا تضرب الطفل الصغير الذي لا يفرق بين الخطأ والصواب لا يضرب اللهم إلا لو أن المرأة أخطأت في حق زوجها رفضت أن تأتي إلى فراشه فإنه يأتي أولا يطبق ما قال الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وعظوا وهجروهن في المضاجة ثاني واضربوهن ضربا غير مبرح الضرب ليس شديدا إنما الشي خفيف إذا امتنعت المرأة أن تأتي إلى فراش زوجها لأنه من حقها لا تمتنع من ذلك الخفيف شيء شي يعني خفيف بسيط يعني Amman, no, ma talen, jajčala, għafil, għakeda, jajčala, jajčala, jajčala, jajčala, jajčala, jajčala, jajčala, jajčala, jajčala, عندها الحاجة وحتى الرجل الذي يحسن المعاملة قد لا يحتاج قالت عائشة رضي الله عنه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط امرأة ولا خادما ولا صغيرا إلا أن يجاهد بسبيل الله ما يحتاج الرجل الذي يعرف حقوقه ويعطي حقوقه كما أمر الله لا يحتاج أصلا لهذا نهائيا في حياته لو كان عنده أربع ما يحتاج لهذا لانه يعرف يخاف الله في من عنده وهم يخافون الله فيه فكل يادي حقه ولا يحتاج اصلا لهذا لكن قد يبتلى الانسان باحد الطرفين من لا يعرف الحق الشرعي يعرف الحق الشرعي في هذا وعن ابي ذر جندب جندب بن جناده وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذية وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح قوله اتق الله حيثما كنت يعني اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي لأن تقوى الله كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله قال الذهبي معلقا قلت أبدع طلق وأوجز وقال علي بن أبي طالب رضي الله عن تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم هذه تقوى الله أن تعمل تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية تقيك من عذاب الله يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار أنك تعمل بطاعة الله تفعل الأوامر وتترك النواي هنا تكون من المتقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اتق الله حيث ما كنت حيث ظرف مكان يعني في أي مكان كنت سواء كنت في المسجد أو في السوق أو في البيت في أي مكان عند الناس لوحدك وأتبع السيئة الحسنة تمحها أتبع فع الأمر أتبع السيئة الحسنة يعني إذا فعلت سيئة فافعل حسنة كي تمحو هذه السيئة كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الحسنة تمحو السيئة هل لابد من التوبة ولا حتى بدون توبة نعم عموما ولو بدون ولو وين لم تكن توبة ولذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وقال يا رسول الله إني أصبت مرأة ما دون أن أمسها يعني فعل منها ما دون الجماع ثم صلى معهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصليت معنا قال نعم فتلى عليه الآية إن الحسنات يذهبنا السيئات فقال الرجل ألي هذا كاف ألي هذا خاصة أم للناس كافة قال بل للناس كافة والتوبة عمل صالح لا شك في هذا لكن الكلام على أن, أن الحسنات تكفر السيئات ولهذا قال وأتبع وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا أمر آخر الكبائر الكبائر عند العلماء بالنسبة للتكفير لا بد لها من توبة بالنسبة للسلوات الخمس والجمعة, والجمعة والجمعة والرمضان والمرضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر وخالق الناس بخلق حسن كيف تخالق الناس بخلق حسن يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو الخلق الحسن كما جاء في الحديث وجاء في الحديث الآخر إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وحسن الخلق من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن صفات خيار المؤمنين فهم لا يجزون بالسيئة بل يعفون ويصفحون ويحسنون مع من أساء إليهم ولهذا ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه هو عصى الله فيك أساء إليك أنت تحسن إليك كما قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام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 أنت صاحب العفو أنت صاحب المعروف أنت الذي لا تجزي السيئة بالسيئة بل إذا أساء إليك أحد فإنك تعامله بالحسنة بقدر ما أعطاك الله عز وجل بقدر ما أعطاك الله عز وجل لكنك تمتثل قول, الله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما ما سواه فالإحسان هذا أيضا من الإحسان الله كتب الإحسان على كل شيء وقال هنا خالق الناس بخلق حسن واختلف العلماء ما معنى الخلق الحسن بعضهم قال الخلق الحسن هو أن تبدل المعروف للناس وأن تسلم عليهم وبعضهم قال هو أن تتواضع لهم وعموماً هو الخلق الحسن يشمل التواضع بالسلام الابتسام وتبسمك في وجه أخيك صدقة فعل المعروف الحلم وعدم الغضب على الناس قال ابن القيم الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين كلمة جميلة جدا. يقول الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين فكلمة الخلق الحسن كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وإلى كف الأذى عنهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم خياركم لنسائهم وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل في هذه الآية في قول خذ العفو وأمر بالعرفة عن الجاهلين قال في تفسير ذلك هو أن تعفو عمن عم ظلمك أن تعفو عمن عم ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك لكن بقدر الاستطاعة بقدر ما تستطيع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم خلقه قرآن كم من إنسان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسي فيعفو قال أنس كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عرابي وجذبه بهذه البردة التي عليها حتى أثر هذا في عنق فالتفت قال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من كدك ولا من كد أبيك فتبسم ثم أمر له بعطاء الله عمر رضي الله عنه كذلك دخل عليه رجل وقال يا, يا ابن الخطاب إنك لا تعطيني الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فهم به عمر حتى أن يوقع به لأنه تعدى على مقام أمير المؤمنين في خلافته فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعبد عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين قال والله ما جاوزها عمر حين تديت عليه وكان وقافا عند كتاب الله يعني يمتثل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه عنه والناس يحتاجون إلى صبر لقي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حاتم الأصم رحمه الله وكان حاتم حكيما فقال له الإمام أحمد يا حاتم كيف السلامة من الناس قال تعطيهم مالك ولا تسألهم أموالهم وتعفو عنهم ولا تطلب منهم أن يعفو عنك قال الإمام أحمد كل هذا قال وليتك تسلم ولهذا جاء في تاريخ بغداد أن أن زكريا أن, أن يحيى بن زكريا أن, أن موسى عليه السلام أو يحيى بن زكريا قال يا رب أسألك واحدة أسألك السلامة من الناس قال الله ما جعلته لي أجعله لك ما جعلته لي لكن كلما عفوت وصفحت وتنازلت عن حقك لله كلما أعظم الله أجرك وكلما كافأك وأعطاك أجرا جزيلا وثواب الله خير خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وصلى الله وسلم على أبينا محمد وآله وأصحابي أجمعين